أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة إن كانت عند من دوننا خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه أ ب د ا بما قدمت أ ي د ي ه م والله عليم بالظالمين و ل ت ج د لهم أ ح ر ص الناس على حياه ومن الذين أ ش ر ك و ا يود أ ح د ه م لو يعمر أ ل ف س ن ة وما هو بمزحزحه من العذاب أ ن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبرهم فإنه بإذن نزله الله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهداه وبشرى للمؤمنين م ا كان عدوا لله و موسوعه ل ا ئ ك ت ه ر ل ه ج النابلسي و للعلوم ا ل ا س ل ا م ي أن و موسوعه ا يكفر ق ن أَوَ كُلَّمَا د النابلسي ب ذ ه فَرِيقٌ م ه أ ك للعلوم الاسلاميه ج ا ه م ر س و ع ن د ا ل ل ل ه مصدق م ا معهم ن ب ذ ل س ي من للعلوم ا ل ت ا س ل ا ب ا ل ل ه ت ب ع و ا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 ولبئس ما شروا به لو كانوا يعلمون ولو ب ئ س انهم به أ ف س لو ك ا ن و ا ي ع ل م و ن و ا واتقوا ل م ث و ب ة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أ ل ي م ما يود الذين كفروا من أ ه ل الكتاب ولا المشركين أ ن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا ننسخ من آ ي ة أ و نوسها ن أ ت ي بخير منها أ و مثلها أ ل م تعلم أ ن الله على كل شيء قدير أ ل م تعلم أ ن الله له ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أ م تريدون أ ن ت س أ ل و ا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما ولي ت ب د ن الكفر ب ا ل إ ي م ا ن فقد ظ ل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا اسدا من عند أ ن ف س ه م من بعد ما تبين لهم الحق ف ع ف و ه واصفحوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه ان الله على كل شيء قدير الصلاة و ت و ا ل ز ك ا ة وما تقدموا ل ف س ك م من خ ي ر ت ج د و ه عند ا ل ل ل ه إ ا ا ل ل ه ب م ا ت م ل و ن ب ص ي ر لا يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان ه و د ا أ و نصارا تلك أ م ا ن ج ه م قل هاتوا بهانكم ر ان كنتم صادقين بلى من أ س ل م وجهه لله وهو محسن فله أ ج ر ه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كذلك قوانا ل ذ ي ن لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أ ظ ل م ممن منع مساجد الله أ ن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم أ ن يدخلوها في الدنيا خزي و ل ه م في ا ل آ خ ر ة ع ذ ا ب ع ظ ي م و ل ل ا ل م ش ر ق و ا ل م غ ر ب ف أ ي ن م ا ت و ل و ا فثم و س ه ا ل ل ه موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ت و ا ل أ ر ض وإذا كيف و ن وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أ و ت أ ت ي ن ا آ ي ة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد قيل ا ل آ ي ا ت لقوم يوقنون الا ارسل لك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولا اليهود وللصارا ملتهم حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أ ه و ا ء ه م بعد الذي جاءك من ه ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يتلونه حق تلاوته أ و ل ئ ك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين و ا ت موسوعه ا ا ل ن ف نفس س عن ش ي ئ ا ب ل ا ي م ن ب للعلوم د الاسلاميه ت ف ع ه م ن و كلمات فأتمهم قال إ ن ي جاعلك للناس إ م ا م ا قال و ب ن ذريتي قال لا ينال عهدي البيت مثابة للناس وأمنوا واتخذوا أ م ن و ا من مقام إ ب ر ا ه ي م م ص ل ى و ع ه د ن ا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل ان طهر بيتي أن بيتي للطائفين وارزق ل ل ع ا ا ف ي ن و ك ع جعل السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا يا بلدا آمنا وإذ و رب ر أ ه ل ه من الثمرات وارزق أ ه ل ه من الثمرات من آ م ن منهم بالله واليوم ا ل آ خ ر قال ومن كفر ف أ م ت ع ه قليلا ثم أ ض ط ر ه إ ب ر ا ه ي م ا و س و ع من النابلسي وإسماعيل مننا من إن لك أنت ا ل ع ل ي م ر ب ن الاسلاميه و ج ع ن م م ي ن لك ومن م س ل ك ن يجب ان يكون هناك اجراءات ويجب ان يكون هناك ا ج ر ا ء ا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم, عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويزكيهم انك أ ن ت العزيز الحكيم ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه ا نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه إ ُ في ا ل آ خ ر ه لبنى الصالحين اذ قال له ربه ُّ اسلم قال أ س ل م ت لرب العالمين